فمن خاف من جنفا أو إثما فأصلح بينهم فَلَا মূষ নৌ স্লহদ রু সর সারাইহূ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 لَفِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَمَيْنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بِكُم الُ الصَّاوَ لَا يُريد بِكُم العُصرَ وَللتُكمِن العِبَّةَ وَلذُ كَبِّر اللهَّ وَللتُكَبِّر اللهَّه علىى مَا هَذكُم وَلاعَكُمْ تَشكون وَإذاَا تَأَلَكَ عبابِي عَّ فَإِّ فَرين أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا لعلهم يرشدون